أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره مُرْوِحٌ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أُنْذِرُ أَنْ أُنْذِرَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ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 وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ أَنفُسِكُمْ إِنَّ رَبَّكُم لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ تَرْكَبُوها وَزِينَةَ ويخلق مَا لا تعلمون وعلى الله قَصْدُ السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء كُم مِنه شَرَافُون وَمِنهُ شَجررُون فِي تُصمون يُ بِتَُكُمْ بِهِ الزَّرَّى وَزَّيْيتُ وََّ خِيلَ وَأَعْنَابَ وَمِن كُلْ مِ الثَّمَرَاد إِ فِي ذَلِكَ لآيَتَ الْمِقَومتَفَكَّرُون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 إن فيِي ذَِكَ لآيَةً مِقوم يَذذكرون وَهُو الذي سَقر الْ البَحرَ للتَأكُ مِنْه لَحمَ وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْتُمْ مِنْ دَبِقٍ وَأَنْهَارًا وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ على مات وَبِ جَمِهُم يَهتَدُون أَفَمَ يَخْنُقُ كَمَ ل يَخلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرون وَإِن تَعُدّ يَعمَةَ اللهَّهِ لاَا تحسُوهَا إِ اللهَّه لَغَفور وَحم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 اَمواتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ اَنَّهُمْ يُبْعَثُونَ اِلَهُكُمْ اِلَهٌُ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ قلغهِ الكِرَة وَهُم مستَكبِون ل جََمَ أن اللهَّ يعلملَمُ مَا يسونَ وَماَا يعلن إَِّهُ لا يحب المُستَكبرِين لَرَبِّكُمْ قَانُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يَضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا ساء ما يزرون أَذَرْنَكُمُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَآتَاهُمْ الْعَذَابَ وَآتَاهُمْ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَسُوءُ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 ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عجل يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون ذلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ يَا حَبِيبِي إِنَّا لَكَ يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة, الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ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 مِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَطْفَالِ انظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن ضَلّ وَمَا لهم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 بَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ الْحَقَّ مِنَّا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ, إذا أردناه أَن نَّقُولَ له كن فَيَكُونُ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنَبُوَنَّ أَنَّهُمْ لَنَبُوَنَّ أَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ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 أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين او ياخذهم على تخوف فان ربكم فان ربكم لراؤوف الرحيم اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيء غلاله يَتَسَنَّى ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ من داب وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهًا مَعَنِّي انما ما هو اله واحد فايع يفرهم وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبا اف غير الله تتقون وما بكم من فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون لِيَكْفُرُوا بِمَا ليكفروا فَتَمَتَّعُوا فَسَووفَ تَعلَمون وَجلونَ لِمَا لا يَعلممونَ نَصبًاَّا رَزَقَنَاهُم تَلَّهِ لَ تُسْأل عََّا كُ تُمْ تَفْتَرون وَيجعللونَ للَِّهِبَناتِ سُببحانَ سُببحانَهُ وَلَهُ مَّ يَشْتَون وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا غَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَّارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنَ الصُّورِ إِمَّا يُمْسِكُونَهُ عَلَى أَنْ يَدُسُّوهُ فِي التُرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ يَرْفَعُ كُلَّ مَنْ فِيهَا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَحْسَنُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا ذَهَبَ عَنْهُم مَّا فِي الْأَرْضِ ولكن, وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى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 جَرٰمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَاَنَّهُم مُفْرَقُونَ تَنَاهِي لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ قَبْلَكَ فَزَيَّنَ لَهُم فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ فَهُمْ وَلِيُّهُمْ يَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُم إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يؤمنون.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 وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا بَيْنَ فَطَرٍ وَدَمٍ لَّبَنًا لَّبَنًا خَالِصًا سَائغًا لِّلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذننا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء وفيه شفاء من ناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ الْأَمْرِ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَنْ لَمْ يُؤْتَ فِضْلًا بَرَاتَ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فهم فيه سوا أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات أَفَ بِالبَاطِلِ يُؤمنِنُون أَفَ بِالبَاطِل يُؤمنِونَ, يؤمنون وَبِنِحْمَةِ اللههِهُم يَكْفُون وَيعْبُدُونَ مِن دُون اللهِ مَا لَا يَمكُونَهُم مَا لاَا يَمِكُلَهُم رِزْقَ مِنَ السَّمواتِ وَالْأَْطِشَع أَوْ وَلَا يَْستَطِي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 ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوين الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكا أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا واجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون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 مُؤْدِلَ الْأَنْعَامِ بُتًا تَسْتَخِفُّونَهَا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَاجْعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَاجْعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيْكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ فَإِنْ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 كشهيدا فما لا يؤذن للذين كفروا فما لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعذب واذا راى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وَالْقَوْلُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامُ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ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 ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غسلها من بعد قوة أنكافا ان كفت تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه ان تكون امه هي عرضه من امه انما يبلوكم الله به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 وَلا تُسْأَلُ عََّكُتُم تَعْعملَلُون وَلَا تَتَّخِذوا أَيما نَكُمْ دَخَلَم بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَم بَثغوتِهَا فَتَزِلَّ قَدَم بَعدَثُبوتِهَا وَتَذوقُ السوء بما صددتم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 مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا كرن او انساه وهو مؤمن وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبا ولنجزيانهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون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 تَتَوَلَّنُهُ وَالَّذِينَ هم بِهِ مُشْرِكُونَ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْنَا نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنَ الرَّبِّ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُ يَقُولُونَ إنما يعلمه بشر لِسَانُ الَّذِي يُلْحَدُونَ إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ وَهَذَا لِسَانُ الْعَرَبِ رَبِّ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ ولهم عذاب أليم ير الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله واولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد ايمانه الا الا من اكره وقلبه مطمئن وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى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 لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا فَمَجَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ يَوْمَ تَقُومُ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتَوَفَّىٰكُم نَّفْسٌ مَّعْمَلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا يَكِيتَ حِرْزُهَا رَغَدًا من كُلَّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِنِعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسًا جُوعٍ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ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 فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعًا قَلِيلًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَقًّا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ نَظْلِمْهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَغِيَ هَالغفور الرحيم ان ابراهيما كان امه قانه لله حنيفا حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم وَآتَينهُ فيِي الددنُنياَا حَسَنَ وَإِنهُ فِيآخَِةِلَ مِن الصَّالِحين ثمَّا أَ حَينَا إلَيكَ أَن التَّبعِع مََِّ إبَهِي مَحَنفَا حَنفَ وَمَا كانََ مِن المُشِْكين إِ مَا جُعْلَ السَّبةُ على الذي نَاخَْنفُ فِي وَإِنَّ رَبَّكَ لاَا يَحكُمُ بَيْنَهُم يَْمًا قِيامَةِ فيِي مَا كانَُهِي يَخْتَلِفُون أُدُعُ إى سَبِييلِ رَبِّكَ بِالحكْمَةِ وَْمَوْوععظَةِ الحَسَنَةِ وَجادِهُ وَجَادٍهُم بِالَّتِهِي أَحْسَن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 وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضيق يَنكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُمْ